يسألونك يسألوك أصحابك ماذا ينفقون السؤال في ظاهره هنا عن أي شيء ينفقون من أصناف أموالهم على سبيل التقرب إلى الله تبارك وتعالى والجواب جاء في أصناف المنفق عليهم فللوالدين والأقربين وجاءت الإشارة إلى المنفق بقوله من خير من خير قل ما أنفقتم من خير، فهنا قل لهم أنفقوا أي خير يتيسر لكم من أصناف المال الحلال الطيب، واجعلوا هذه النفقة للأولى والأقرب من الوالدين والأقربين. وذوي الأرحام واليتامى والفقراء ومن قطع به السبيل في سفر فذهبت نفقته وهكذا أيضا ما تفعل من خير فإن الله به عليم هذه الآية عظيمة في باب الانفاق فهذا تجارة مع الله تبارك وتعالى والعبد تتفاوت نفقته بحسبه أمور واعتبارات متنوعة فالنفقه التي تكون بقدر معين تتفاوت بحسب متعلقها بحسب ما يقوم بالقلب من جهة يعني كما قال الله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله فهذا الذي ينفق وقلبه وجل هو في حال الخشية والتعظيم والإخبات والتواضع لله تبارك وتعالى ويستشعر أن الله هو الذي أعطاه أولاه ورزقه ويسأل ربه أن يتقبل ذلك منه وألا لا يحول دون القبول مانع يقوم به فهذا ليس كذاك الذي ينفق ويستشعر أنها قد قطعت من قلبه الذي ينفق ويستشعر أنها مخلوفة وأن ما ينفقه خير مما يبقيه غير ذاك الذي ينفق ويشعر أن هذه النفقة من قبيل المغرم شيء الذي يؤخذ ولكن لا يرجي أجره ولا عائدته كما قال الله عز وجل عن صنف من الأعراب منافقين ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما فهي مقطوعة من قلبه يشعر أنها مأخوذة منه بالإكراف وذكر الصنف الآخر وهو ذاك الذي يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فهذا صنفان، فعائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فذكر أنهم الذين يتصدقون وذكر أصنافا من الأعمال الصالحه ويخافون أن يقبل منهم وفرق بين هذا الذي ينفق وقلبه وجل وهو متواضع مخبت لله يستشعر أن الله هو الذي أنعم عليه بهذا المال فهو من الله وهو الذي وثقه للإنفاق وهدأه إليه وحرم من ذلك كثيرون فرق بين هذا وبين من ينفق وهو بنفقته معجب بنفسه ولربما يظهر ذلك أمام الناس أو يتحدث به أو لربما يصطنع المناسبات ليتفوه بشيء من ذلك إما تصريحا وإما تعريضا ففرق كذلك أيضا هذه النفقه حينما تكون لذوي حاجة ومسغبه ليست كتلك النفقة التي تكون لمن دونهم في الحاجة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم بمسغبة يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه، فأحوال المسغبه تكون النفقة فيها أعظم كذلك أيضا النفقة للقرابات أعظم فهي نفقة وصلة وهم أولى بذلك من غيرهم ولذلك لاحظ هذا الترتيب فهنا يعلمنا الله تبارك وتعالى وجوه الإنفاق من أجل أن نتجر معه وأن نتحرى ما يعود علينا بالأجور الرابحة والتجارة العظيمة فيأخذ من هذه الآية من الهدايات يسألونك ماذا ينفقون حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على دينهم وتعلم ما يحتاجون إليه وهذا في كتاب الله في نحو 12 عشر موضعا يسألونك هنا هذه يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين موضع آخر قال قل العفو كما سيأتي العفو وهو القدر الزائد عن الحاجه وسيأتي الكلام عليه. هنا بين لهم وجوه الإنفاق. من الأولادها؟ ما أنفقتم من خير؟ من خير؟ فالنفق لا تكون من أموال محرمة ومكاسب محرمة. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب فلا بد أن تكون النفق من كسب صحيح حلال. أما أن يأخذ الإنسان الأموال من جهات لا تحل أو يأخذ أموال الناس. ويقول أتصدق فإن هذا لا يصح ولا تقبل هذه الصدقة فعلى العبد أن يتحرى الكسب الطيب ما أنفقتم من خير فهذا الخير يصدق على المال لأن الله تبارك وتعالى سمى المال خيرا ان ترك خيرا وإنه لحب الخير لشديد يعني لحب المال لحب المال سماه خيران. فهنا ما أنفقتم من خير أي من مال فللوالدين بدأ بهما لأنهما الأحق وإذا كان الوالدان محتاجان فيجب على الولد أن ينفق عليهم ولا يحل ان يدفع شيئا من الزكاة لأبويه إلا في قضاء الدين أما النفقة فإنه يجب عليه أن ينفق عليهما من حر ماله من غير الزكاة والزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أوساخ الناس ولا يصح ان يصرفها لأبويه فنفقتهما واجب عليه إن كان محتاجين فللوالدين وهذا من أعظم أبواب النفقة قد يكون الوالدان غير محتاجين وفي هذه الحال فإن ما يدفع لهما من المال على وجه الإحسان التبرر فهذا أيضا من النفقة الفاضلة التي تكون في ميزان حسناته وهي من جملة البر قد يكون الأب غير محتاج قد تكون الأم غير محتاجة مكفية في بيتها ولكنها بحاجة إلى أن ترى أصالت هذا الولد الذي ربته منذ نعومة اظفاره حملته في بطنها ثم صارت ترقب تمامه حتى خرج إلى الدنيا ثم صارت تلاحظه وتربيه وترعاه في كل لحظة لا تغفل عنه حتى درج ثم بعد ذلك لا زال يشب وينمو ويترقبه وتلاحظه وتربيه حتى تعلم وتخرج ثم صار يعمل فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان يتريد أصلا ترى هذا الولد أنه لم ينس إحسانها وفضلها قد يقول هي مكفية في بيتها لا تحتاج إلى مال لكن الواقع أنها بحاجة إلى أن تفرح الصغير وان تتصدق وأن يكون في يدها شيء فإنها قد تسد حاجات في بيتك وتكفيك أمورا لا تخطر لك على بال عند الحاجة وتصل رحمها وتؤدي الحقوق فيكون بيدها شيء فإذا ذهبت هنا أو هناك أو ضافت احدا من القرابات كان بيدها شيء تستطيع أن تتصرف دون أن تحتاج أن تطلب فقد لا تطلب قد تحرج من هذا أو تستحي أو نحو ذلك لكن دعه في يدها في كل مرة في كل شهر تعطيها شيئا ولو كانت غير محتاجه فللوالدين والأقربين كذلك القرابات الإحسان إليهم هذا من الصله ويكون ذلك بحسب الأقرب, بحسب الأقرب فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن نفقت الإنسان على نفسه صدقة وأخبرنا أن نفقته على زوجه صدقة وأن نفقته على ولده صدقة وهكذا النفقه على الوالدين والقرابات فهي ليست بمغرم هذا الانفاق الذي تنفقه على الأولاد على الزوجة هذا نفقة واجبه وتؤجر أيضا عليها فهي صدقة فما يضيع شيء عند الله تبارك وتعالى فالقرابات الأقرب منهم الأصول والفروع وبالنسبة للوالدين يدخل فيهم الأجداد فهم من جملة الوالدين والفروع الأولاد وما تناسل منهم، وكذلك الدائرة التي تليها الاخوه والاخوات ثم الدائرة التي تليها الأعمام والعمات والأخوال والخالات كلهم من القرابات، ثم الدائرة التي تليها وهم أبناء الاخوه وأبناء الأخوات، ثم أبناء العمومه والعمات والأخوال أبناء الأخوال وأبناء الخالات. وهكذا تتسع الدائرة فكل هؤلاء من القرابات لكن الأقرب أولى فلاحظ هذا التدريج ذكر الوالدين ثم الأقربين ثم ذكر غير القرابات وجعلهم مرتبين بحسب الحاجة فذكر اليتامى وهو من فقد أباه دون سن البلوغ فمثل هذا ضعيف كثير الجناح مصغى الاناء ينظر إلى الآخرين وهم يحتفون بأبائهم ويلوذون بهم وليس لا يجد من يلوذ به هؤلاء من نظرائه وأقرانه لهم آباء ينفقون عليهم ويعيشون في كنفهم أما هذا فليس له أب فقد يضيع في المجتمع وقد يحصل له من أنواع الانحرافات وقد يبتز هؤلاء أو يتخطفون في المجتمعات التي لا تعرف الله فهنا في المجتمع الإسلامي أكد على حق اليتامى ورغب في كفالتهم وشدد في أموالهم ورغب في الإحسان إليهم فهنا قال واليتامى لأنهم أحوج من الفقراء والمساكين وابن السبيل أولئك رجال يحمون أنفسهم لكن هذا ما يستطيع حماية نفسه ولا يستطيع أن ينطلق ويعمل طفل قد يتعرض لأخطار ولا يحسن العمل ولا يتحمل ما يتحمله الرجال فإن يذهب هذا بحاجة إلى رعاية فبدأ به واليتامى ثم ذكر المساكين وإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه معنى الفقير يعني الفقراء فهؤلاء حاجتهم ملازمه وهكذا فقير فيعطى ويحسن إليه ثم ذكر من له حاجة عارضة وهم أقل فالمسكين ليس كاليتيم المسكين الرجل يستطيع يذهب هنا وهناك ويتسبب ويعمل ويحصل بعض الشيء لكن اليتيم لا يستطيع والمسكين حاجته دائمة لكن ابن السبيل حاجته عارضة وهم قله أبناء السبيل بالنسبة للمساكين فهنا ذكر ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع في سفره ذهبت نفقته سرقت نفقته فقدها فهو غريب ومع غربته ليس بيده شيء فالإسلام يحمي هؤلاء ويحفظ كرامتهم من أجل الله يتحول إلى حال من المهانه والذل فيعطى بل يعطى من الزكاة ويعطى أيضا من بيت المال عطية تصلح لمثله من غير أن يرجع ذلك يعني ولو كان غنيا في بلده لكن لا يستطيع أن يصل إلى ماله فيعطى ما يصلح إلى مثله إلى أن يرجع إلى بلده يعني إذا كان هذا الإنسان من عادته أنه لا يسكن إلا في فنادق درجات عالية ولا يأكل إلا طعام بمستويات عالية وكذلك لا يركب إلا في الطائرة وفي لربما الدرجة الأولى فيعطى ما يصلح لمثله من غير أي منه يوفر له كل ما يحتاج اليه حتى يصل إلى موضعه فلما كان هؤلاء قلة والحاجه عارضة ليست دائمة أخرهم عن ابن السبيل ثم ذكر لفظا عاما وما تفعل من خير فإن الله به عليم ما هذه تفيد العموم ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ما تفعل يعني وخير هنا نكرة في سياق الشرط ما تفعلوا من خير أي خير وسبقت بمن فجعلتها نصا صريحا في العموم أي خير هذا الخير قد يكون صغيرا في حجمه الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثاقيل الذر ومثاقيل الذر ليس لها زينة ليس له وزن في المقاييس والموازين الدنيوية جئت ميزان الذهب وضعت فيه ذره أو عشر أو عشرين أو ثلاثين أو مئة ما يتحرك الميزان. وذكرت لكم في بعض المناسبات أن معاوية ابن قرة من التابعين أهدي له طعام بعد العشاء فأكل منه ثم ترك بعضه فلما أصبح وجده قد ود من الذر فوزنه بالذر ثم نحى الذر عنه فوزنه ثانية بلا ذر فوجد أن الوزن لم يتغير. والله يقول فمن يعمل مثقال ذره وعائشة رضي الله عنها. تصدقت بعنبه وقالت كم فيها من مثقال ذره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وقال كل معروف صدقه فحتى كف الأذى أخبر أنه صدقه فهنا وما تفعل من خير النيات الطيبة والمقاصد الحسنة ومحبة الخير للناس والإحسان إليهم بما يستطيعه الإنسان ولو كان قليلا الكلام الحسن وقولوا للناس حسن كل هذا داخل فيه وسائر وجوه البر والإنفاق بأي نوع كان الانفاق على المدارس تعليم الإنفاق على المرضى الانفاق في المساجد الانفاق في دور الأيتام ودور العجزة ودور المعاقين في أي باب من الأبواب يعني لا يشترط أن يكون في مثل هذه المذكورات وإنما وما تفعلوا من خير وذكر العلم فإن الله به عليم هذا فيه تحفيز للنفوس يعني يقول الله أعلم إني أعلم ذلك لا يخفى علي شيء إذا أنفق وسيجازيك الله فإذا قال لك عظيم من الناس من أمير أو رئيس أو نحو ذلك قال لك أنا أعلم كل الأعمال التي تقوم بها والبذل الذي تبذله والجهود التي تبذلها فهذا يحفظ الإنسان حينما يسمع هذا الكلام الموظف حينما يسمع هذا الكلام من رئيسه يكون ذلك حافزا له لمزيد من العطاء والبذل والعمل فالله تبارك وتعالى يقول وما تفعلوا من خير فإن الله بيعليم إذن عليك أن تنتظر الجزاء والثواب والأجر من الله فالله سيثيب العبد على هذا وكذلك أيضا الإخلاص ومراقبة الله عز وجل الا تنتظر من الآخرين شيء ولا تلتفت إليهم فالله يعلم أما الآخرين فلا شأن لك بهم تقول هؤلاء ما سمعت منهم كلمة شكر في يوم من الدهر لم أرى منهم أي تقدير لم أرى منهم شيئا من العرفان إذا كنت اعمل لهم فانقطع وإذا كنت تعمل لله عز وجل فإن الله به عليم وسيجازيك عليه هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته والله أعلم صلى الله عليه وسلم ونحمد وعلي صاحبه أكل لكم سؤالنا نعم, نعم. صدى الله يقول هل إذا أراد الإنسان يتصدق يذكر دعاء معينا لا أعلم دعاء معينا عند الصدقة ولكنه يستحضر النية والإخلاص عند صداقته نعم تفضل هذه الآية أبن السبيل نعم الآيات إذا جمعت آيات الإنفاق وجوه الإنفاق والجهات التي تستحق الإنفاق تجد أنها تتفاوت يعني ليس في كلها تذكر جميع الأصناف ليس في كلها لكن يؤخذ من مجموعها والقاعدة في هذا أن الشارع حينما يذكر شيئا سواء في كلام الله أو في كلام رسول صلى الله عليه وسلم في موضع واحد فإن ذلك يغني عن ذكره في المواضع الأخرى فهذا في وجوه الإنفاق العام لكن في بالنسبة للزكاة يكون ذلك من المصارف المحددة وفي الفيء من المصارف المحددة وكذلك في الغنيمة هذه محددة لا يتجاوزها. لكن هذه تذكر في بعض المواضع زيادات على هذا وفي مواضع قد لا يذكر بعضها فيكفي ذكره يغني ذكره في موضع عن غيره والله أعلم طيب السلام عليكم